هيله هيله هيله يا التي حدنا هيله الهيله هيله وجمعنا شباب العيله هيله هيله هيله يا التي حدنا هيله الهيله هيله وجمعنا شباب العيله على الملعب يطا يا ولادي ارفعه اسم النادي على الملعب يلا يا ولادي ارفعه اسم النادي بسواد وكحل بصفار ويا محلى اسمي بسوادك حلى عيني بصفار ويا محلى اسمي هيله هيله هيله يا بت حتنا هيله هيله